Elhamdülillahi Rabbil Alamim, el rahim وعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ان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 وقرآن مجيد في لوح محفوظ Alhamdulillahi rabbil alamin فأما الإنسان إذا ما ابتناه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا ما ابتناه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل وتأكلون التراس أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك ج يَوومائذٍ بجَهن يوم إذ دذكَ إسَ وَ لَذك يق ييتَني قمت لحياتي فَأَمَّا مَنْ أُعِذِّبَ فَسَوْفَ يُعَذَّبُ وَأَمَّا مَنْ أُسِّرَ فَأَمَّا مَنْ أُعِذِّبَ فَسَوْفَ يُعَذَّبُ وَأَمَّا مَنْ أُسِّرَ فَأَمَّا مَنْ فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد أيحسب أن أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ